بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصدر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 تقوى واهل المغفره